إِن نَّزَّلَكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ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 إن ذلكم كان عند الله عظيماً